Bismillahirrahmanirrahim. İsa Jaa kel manafikon, çalı, neşhedu innaka la resulullah. yalamu innaka la resuluh. Vallahu yeshhedu inn al اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 وأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون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 يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Yeah, الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ذكر الله ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤمن خير الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير والله خبير بما تعملون